يا عباس, يا, عباس يا, عباس يا, عباس يا عباس من دام من دم على حب الحسين بيوم من دام الدنيا بنهار يا من دام عليهم والبنين النوح من دام هدم حانب قلب مبعد علي يا دم حالب قلب نبعد يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا, عباس، يا, عباس، يا, عباس، يا عباس. بلا امس يمه مو انعبجر راحي بلا ما على المات ورحل ضا عيني المدامع تغلبيني يا عباس طبان احس يندم في احبيني يا خد وحا ثقال في احبين نقصوا يا كل سلما وحسن بعقل مسوي يا ها سلاب روح وسلب عقلي يسوي يا عبا يا عباس ولم لا يا عباس بيتشتجان وانسلجلك ولم لا انكلك عباس ظلمي وهايا والأملاك جين تجمع لك عظاك والأملاك جفوفك بدي عي ها يا ماي